اللي بحاول أقنعك بي حبيبي وبدت لي صفقة عادلة سلامتي وراحت بالي مقابل كتاب خطر لا أرى له نفعا لن أفكر مرتين جاءني عم شوقي مساعد الشرطة بمجموعة من الأوراق كالعادة وفكر فيما إذا كان عليه أن يموت على بابي ثم عادل عن هذا أرجو أن يستمر تهذيبه إلى الأبد كانت الأوراق في مظروف وقد أغلق المظروف على طريقة أحرز الشرطة الشهيرة وبداخله وجدت ورقة بخط عادل تقول الدكتور رفعت هذه الأوراق تخص الدكتور يوسف أبو الحسن رحمه الله لقد ترك هذا المظروف لدى صديق له على أن يفتح في حالة اختفائه يبدو أن صديق تردد فترة طويلة ثم استجمع شجاعته وقرأ الخطاق وكان اول ما فيه هو طلب أن يبلغ الشرطة بمحتوى الأوراق سوف تجد في الأوراق أشياء تهمك كثيرا ويهمني أكثر رأيك فيها للعلم واتخاذ اللازم عميد عادل توفي اندهشت لسيغة الخطاب الرسمية ثم انهائه بعبارة باردة تقريرية مثل للعلم واتخاذ اللازم لكني قدرت أنها طبيعة الحذر ربما فتح المظروف لسبب ما فلا يجب أن يبدو العميد عادل توفي أقل من عميد في أي لحظة على أنني على مدى الساعتين التاليتين قضيت أغرب ربما أسود ساعات حياتي وانا أقرأ قصة يوسف مع كتاب نيكرونوميكون أستاذ غريب الأطوار مختار غريب الأطوار هذا أقل شيء تصف به شخصا يلعق عينيه بلساني وبدأت القصة تتضح أكثر إن القصة متعددة الرواه وهو أسلوب أتبعه كثيرا لأعطيك وجهات نظر مختلفة العميان الذين يتحسسون فيلا فيقول الأول الفيل خرطوم طويل ويقول الثاني الفيل مروحة ويقول الثالث الفيل أربعة أعمدة فقط حينما تحشد رواياتهم تدرك أنك ترى فيلاً أمامك وقد ساعدت هذه المذكرات مع مذكرات دكتور زكي مع معلوماتي عن القصة مع ما يعرفه كولوبي على جعلي أكون صورة شبه كاملة للحدث على أن الأحداث انتهت بالنسبة لي لم تعد ثمة قوة دفع أخرى أربعة كلفوا بمهمة رهيبة ودفعوا حياتهم ثمناً لها ومن الواضح أن حوادث القتل انتهت عند هذا الحد كولوبي سيأخذ كتابه الرهيب ويعود السلام إلى الربوع وتغرد العصفير وتغرد؟ لا إنها تصدر شخيرا تغط في نومها لو كان كولوبي يعاني شيئا بالإضافة إلى البرستاتا فهي اللحمية إنه يصدر صوتا يذكرك بألتوبيس الأرياف الذي لم يدخل ورشة الصيانة منذ عشرين عاما الأهم أن هذا الرجل لا يفعل شيئا إلا النوم إنه ينام كطفل رضيع لم أرى ساحرا بهذا الكسل في حياتي أعتقد إنه امتهن السحل لأنه يتيح له أن يفعل شيئا على الإطلاق نسيت أن أقول إنه يقضي أكثر وقت إقاذته في الحمام لأنها البرستات كما تعلمون حتى صار دخولي الحمام معجزة دعك من أنه يأكل كالتمسيح الصغيرة حتى قدرت أن خراب بيتي قريد نعم كالوبي هنا ألم أخبرك بهذا؟ هذا منطقي هو لا يريد التخلي عن الصفحات التي معه وأنا لا أريد أن أبقى وحيدا مع الكتاب فينتزع قلبي من الضلوع صفقة هي نوع من التكافل الحيوي كذلك الطائر الذي ينزع الحشرات عن جلد الخرتيت ويحميه الخرتيت من الأعداء نعم كلبي خرتيت هذا حق لكن لا يوجد حل آخر هناك حل هو أن أعطيه الكتاب وأضعه في أول طائرة لكن عادل حينما عرف مغامرتي الصغيرة لم يسمح لي بذلك قال لي أنني سأغير رأيي بالتأكيد ما أقرأ مذكرات يوسف قال لي في غيظة على الهاتف احنا مش بنهزر هنا في جرائم قتل وجاني لسا ما تمسكش وانت عملت تكلمني عن الكتاب وكلام فارغ؟ خلاص يبقى خلي الخبيب ده معانا لحد ما نفهم كل حاجة الله يكرمك ما تقوليش ان الكتاب خلص المهمة بتاعته والدنيا بقت زي الفل ده كلام فارغ وانا مش هحط الهبل ده في تقريري هكذا قررت ان استبقي هذا الخدير الى ان اعرف ما في مذكرات يوسف هذا اخيرا نجحت في ايقاظ كولبي فجلس في الفراش يحك بطني لابسا منامته المزر كاشا التي لو رأيتها على طفل في الثالثة من عمري لاتهمته بالابتذال ثم سألني ما فيش حاجة تتاكل في حاجة تسمع المذكرات دي وجلست أمامه أحكي له ترجمة أمينة لما قرأت في مذكرات الباحث الشاب رح يزغي وتعبيرات وجهه الطفولي تزداد غباء ذهب إلى الحمام مرتين لأنها البرستاتة كما تعلمون ثم عاد يزغي بانتباه في النهاية قال لي الموضوع واضح فايز اختار الشخص الغلط عشان يستشيره أستاذه كان واحد من العشرين شيطان بنوبنا كأي صادفة غريبة بس أنا أعتقد أن فايز لقى نفسه بيتوجه للرجل ده أكيد كتاب نوكر نوميكون والده لللي بيدور عليه وقفت ورحت أجوب الغرفة في عصبية وسألته ما تأخذنيش في السؤال أنا سمعت موضوع العشرين شيطان ده وتيجي ألف مرة وما عنديش بيها أي علم فممكن تتكلم بشكل محدد أكتر التال عريقه وقال حاضر أنت تستحق تعرف فعلا من المفاهيم الأساسية في كتاب إنوخ ان في عشرين شيطان جوم الأرض واتجاوزوا من بنات البشر وخلفوا زرية مخيفة كانوا ناس متقدمين في العلم واخترعوا أسلحة قوية ومتقدمة ومجوهرات عجيبة الشكل غير أنهم كانوا بيشربوا الدم كعدم محببة عندهم الغريبين القصة دي موجودة زي ما هي في التلموت برضو وانت عارف اهمية الكتاب داري نسبة ليهود طب وايه دخل كتاب نوكرونوميكون بالموضوع ده انت بتتكلم عن كتاب تاني ما هو من ده المفاهيم الاساسية في كتاب نوكرونوميكون موضوع الكيانات الاديمة دي كيانات اكبر من البشر وامكانياتهم اكبر من البشر الحزرة كان بيؤمن ان في اجناس تانية غير الانسان ورست معا الارض وان كل اللي يعرفه الانسان اتعلمه من كائنات من عالم تاني وكان بيؤمن كمان ان النجوم عبارة عن شموس تانية حواليها كواكب تانية وادعى انه اتصل بكائنات التانية ديت عن طريق السحر وكان شايف ان الكائنات دي هتسيطر على الارض في النهاية وحيحولوا العالم بتاعنا الخراب ادعى انه عرف الكلام ده من اطلال بابل وارم ان كرومونيكون ده اقرب لكتاب تاريخ بيحكي عن الكيانات القديمة اكتر منه دليل للسحراء المبتدئين زي بعض الناس ما هي فاكرة وده اللي بيخالي الكتابة مخيف لانه مش بيعتقد اننا ملوك الكون وان الكون في خدمتنا انما بيتكلم عن كون تاني عدو لنا وفيه قوة خارقة في حين اننا مجرد غبار تافه معدوم دوم الحيلة وان اللي مخلينا عايشين هو اننا ادفع من اللازم ودي كانت نقطة الاتفاق بين نوكرونوميكون والتلمود وإنوخ والكابالة وده اللي خلنا تنغزة يدرس عزيف بعمق الكتب دي كلها بتعتقد ان ربنا خلق عوالم كثير قبل عالمنا دوت وكلهم اتدمروا بسبب شر الكينات القديمة الاخ دي ترجم كتاب إنوخ ودعى انه قابل الكينات القديمة وقدر يكلمهم عن طريق الكتاب ده لانهم كانوا بيتكلموا بشفرة غريبة بس هو وصل لمفتاح الشغفرة دي في الكتاب بكده تقدر تفهم معنى الكلام اللي قالوا هو لك الصحفي فايز الدكتور البريطاني كان مؤمن ان العشرين شيطان دول موجودين بيننا وان النهاية خلاص الرابط لان العشرين شيطان دول من الكينات القديمة وده اللي كان الاربع بحيثين بيدوروا عليه بعد كده تنقلت المسئولية للأستاذ ده اللي هو كان اسمه زاكي مش كده اه وفي واحد من الناس دي عمل دراسة معقدة عن الموضوع الدراسة اللي بالشفرة اللي ما قدرناش نقراها لحظة انت قلت ان العشرين الشيطان دول اتجاوزوا من بنات البشر يعني معنى كده انهم سلالة كاملة دلوقتي واضح من اللي وصلوا اصحابك دول ان ده ما حصلش هم بيعيشوا بيننا بس مش بياتكثروا الموضوع سهل بالمسبوع لهم بيدوبوا وسطنا وعمرهم ما بيعجزوا ابدا ولما يلاقوا الناس اللي حواليهم بدأوا يستغربوا يختفوا ويظهروا في مكان تاني باسم تاني ويبدأوا حياة جديدة كل ده جميل بس مين هم بقى؟ مش عارف ممكن تكون أسماءهم في الأوراق المكتوبة بالشفرة دي ممكن يكون واحد منهم محاسب في هونستريت ممكن يكون عضو في مجلس وزراء تايوان ممكن يكون ملياردير سويسري بس المهم إنهم أكيد أغنية قوي إنك تعيش كل العمر ده معناه إنك أكيد غاني واكيد كمان عندهم نفوذ واسع اكيد مش بيبانوا على شكلهم الحقيقي المخيف ما نعرفش بس اللي نعرفه بشكله اكيد انه استاذي التاريخ اللي استشروا صاحبك كان منهم وهو ده طرف الخيط موضوع الوحمة دي ايه اللي بيخليها تتغير اغلب تظن انها طريقة للتمويل لازم يبقى عنده وحمة هي دي علامتهم وجايز تكون مصدر فخر واعتزاز خاص بيهم بس شكلها ايه بالزابط اللي هنا لا نهائية كل يوم ممكن يبقى ليها شكل مختلف طيب وليه مات الباحثين الأربعة وليه دمهم كتب كلمات ماتوا عشان عرفوا أكتر من لازم أو بمعنى أداء لأن الشياطين افتكروا أنهم عرفوا أكتر من اللازم وده السبب اللي خلى أي حد زمان كان معجز إن الكتاب ما يتعرضش للخطر أيوة وليه دمهم كتب الكلمات دي ليه كان بيحاول يدلنا على العزيف الصراحة مش عارف بس جايز يكون ده تأثير كتاب نيكرونوميكي النفسه جايز كان الكتاب بينتقم لأصحابه وعايز يبلغ العالم كل انه هو السابق يا سلام ما قابلتش أنا كتب نمامة كده قبل كده بس الكتاب ده ينفع يبقى مخبر شرطه وليه ما تنايلش كتب الكلمة مرة واحدة وريحنا ده كان يقدر يكتب تقرير لو عايز وخصوصا انه رغاي بما فيه كفاية مش ده الطريقة اللي بتمشي بيها الأمور في العالم بتاعنا يا حبيبي لازم يكون في أ فكر في الموضوع كأنه حلم الحلم ممكن يقولك بشكل واضح أن أنا بخاف من أبوي أو متضايق أن أنا تخيل بس ده مش بيحصل بتلاقي تلميحات وانعكاسات معقدة جدا في الحلم أعتقد أن علم الميتافيزيقة ماشي بنفس أسلوب الأحلام كنت أنا أفكر في عمق للمرة الأولى أسمع كلاما مهما من هذا النصاب متضخما البورستاتا بالفعل هو لا يستطيع قلي بيضة لكنه يحفظ كل أساليب الطهر القصة عجيبة ولا أصدق حرفا خاصة مع كل تلك المصادر اليهودية لكن لا أرى ما يمنع من مقابلة ذلك الدكتور مختار أبو ماندور هل جوزك ممكن نيجي دلوقتي؟ مينو هوا في الكلية هيتلع منها على القاهرة وهيبيت هناك النهاردة يا طرعي دايئك أنك تكلمين بصراحة عن إيه بالزبط؟ كنا جالسين في النادي الراقي إياه أنا وعادل والسيدة علياء انتباعي عنها؟ لا شيء إنها متقدمة في العمر لكن لا أعتقد أنها كانت جميلة جدا منذ أعوام إنه التعالي إنها الأورستوكراطية حين ترسم تجعيدها على الوجه وزاويتي الفم فتمح ما كان فيه من جمال وكانت تداري عينيها وراء نظارة سوداء أنيقة لكني خمنت أن هاتين العينين تبكيان بإفراط وتسهران كثيرا تم التعارب بسهولة إن عادل من رواد هذا النادي لكنه الآن ليس هنا بصفته الشخصية بل بصفته الرسمية وكان قد استبعد تماما البدء بالزوج هذا هو الحمق بعيني قال لي إنه يعتقد أنها مغلوبة على أمرها مذكرات يوسف تخبرنا بهذا إنها في صفنا بشكل ما كان متأنقا أناقته المعهودة مهيبا نافذا إلى ما يريد فلم تجرؤ المرأة على الاعتراض لو قمت أنا بهذه المحاولة لتلقيت لكمة في أنفي رحت أرمق الصخب من حولي حوض الأزهار السقاء يروحون ويجيئون أطفال يلهون حسناء تركض لتخبر ميمي بشيء ما ثم قلت يطرت وفقيني لو قلتلك إن في حاجة غريبة في جوزك رفعت حاجبيها فوق اطار النافذة بمعنى استمر وإن الحاجة دي مش مريحة ظلت تنظر لي دون أي تعبير فأردفت هو ليه تصرفات غريبة او يمكن مخيفة كمان شايفة كده معايا؟ هذه المرة قلص وجهها في بشاعة وارتفع قوسة حاجبيها في غضب رستقراتي محموم وقالت ثم نهضت في عصبية وبعصبية أكثر تناولت حقيبتها واهتفت oh, really لا أجيد الفرنسية لكنك لا تجد صعوبة في فهم شخص يتكلم في شمئزاز انه على الأرجح مش مائز هكذا ظللنا انا وعادل جالسين نتبادل النظرات بينما وقفت هي فجاه تصلبت ثم جذبت مقعدها وجلست ثانيه هذه المرة اخرجت منديلها وراحت تبكي كصنبور تالف ثم تمتمت في سخاء وقالت او منجي ده ليا ده قالت علياء بعد ما حكت لنا القصه كلها تلك التي سامعتها أنت لما دخلت عليه الأوضة كان المنظر فضيع وستش <تصفيق> نايتمير إيه المسخي اللي كان عايش في الأوضة اللي جنبي طول اللي فاتت دي ممكن توصفه لنا مقدرش أوصفه لازم تشوفه عشان تصدق كتلة قذرة من مادة لازجة شكله يفكرك بالأميبة وشكله شرير في نفس الوقت مدال دل كده حاولين السرير لدرجة تحسسك ان فيه نقطة بتقع منه على الأرض وفي اللحظة دي قام وثبت أنا وعادل في اللحظة ذاتها كأننا نحن من دا للزوج قالت وهي تنزع نظارتها لتحسن تكفيف الدموع <تصفيق> الطول اللي كانت في إيدي وقعت وسماحة في اللحظة دي بقت زي العجينة مش عارف أتحرك مش قادر أتحرك totally وقعت على الأرض لما كان هو بيقوم كان عمال يتحك كأنه متوقع أني كنت أعمل كده وأنا كنت عمالة بعيد وتهانفت من جديد وتوقف نادل في فضول ليلقي نظرة على ما يحدث ثم قدر أن الأمر لا يستاهل التدخل لسنا وقدين نضايق هذه السيدة قالت وقد أعادت نظارتها قال لي أنه كان مستني اللحظة دي من زمان واني مش هقدر اعمل حاجة و... واني تحت رحمته تماما انا مجرد وجه هيقدر يبن منها قدام الناس انه بنيئة طبيعي وفي اللحظة المناسبة لما الناس تبدأ تستغرب انه مش بيجبر في السن هيختفي تماما وبعدها هيظهر في مكان تاني باسم جديد ويقدم ورع مزورة على شغلة تاني ويتجاوز واحدة تانية مئات السنين وهو بيعمل كده الا انا كنت متصوراتها لا صح صورة ابوه جده طلعت صورته هو شخصيا ده يبقى الحسن حظك انك مخلفتيش هو عمرو ما تجاوز عشان يخلف القبوة مش من ضمن مشاريعه لان القبوة فيها جزء من التضحية او العطاء ودي حاجات مش في قموسه على الاطلاق ده فتحلي لي مكتب ووراني انبوبة فيها مبيضين في مادة حفظة و... والجراحة اللي ما فيش جراحة ما حسيتش بحاجة ابدا ده حصل بعد الجواز على طول ده يقدر يعمل كده واكتر وعشان كده الدكتور ما قادرش يعرف وصيري ما بخلفش افتكر اني عندي مشكلة في الهرمونات مش اكتر كنا في عصر ما قبل الموجات الصوتية لهذا كان اكتشاف شيء كهذا عسير واختلالات الهرمونات وارد على كل حال لاحظ انه ما من ندوب توحي بجراحة بس هو كان بوسع ما يخلفش منك طالما مش عايز كده ايه لازمته انيعملك الجراحة الشانية عادي هو مش بيتصرف بالمنطق ده هو بيحبي يئذي الناس طالما يقدر ينهي وجود وحياتكم كانت ازاي بعد كده هددني اني مش هقدر اهرب منه ولازم اكمل تمثيل دوري الاجتماعي معي وقاله مش هيحصل لي كويس وطبعا يقدر ينفس تهديده ده ويقدر يلاقيني في اي مكان وانا كنت خايفة عشان كده عملت كل اللي طلبوا مني بس انت حاولت يتحذر الناس منه كل ما جات لك فرصة لده ايوه في يوم شاب متحمس كان شغال معاه في الكليه اسمه يوسف وعرض علي دراسه كان بيعملها عن كتاب قديم قال له ان هو ومعاه ثلاثه تانيين على وشك انهم يكشفوا ان في شياطين عايشه بينا وشكلهم زينه ساعتها جوزي اتجنن مش معنى هو بالذات كان متاكد ان الشاب ده عرف سره وحاول يعمل كمين عرفت ده طبعا لاني محبوسه عنده وهو بيتكلم بصوت عالي عن كل حاجة عشان كده انتهزت فرصه اني قعدت مع الشاب ده وحاولت اكتب له كلمه تحذير بس الظاهر ما عرفت أنه موتش هنيع ده اللي حصل فعلا ساد الصمت للحظة وعرفت ما سيقوله عادل دلوقتي قوليلي امتى تقدرت خلينا ندخل قوضة المكتب بتاعت جوزك انا مش هاجي معاكم بس احنا محتاجينك معانا وانت عارف كده كويس عارف المشكلة اني عارف عارف انكم من غيري هتبقوا عاملين زي الفراخ من الرعب بس لأسف ما قدرش ااجي معاكم ما أقدرش طالما ما فيش إذن رسمي من جهة قضائية وإنت عارف إن ده مستحيل يحصل على خلفية قصة خيالية زي دي وده معناه إنك ما قدمكش غير إنك تتصرف على مسؤوليتك المفروض إني معرفش حاجة عن مهمتك الجريئة دي ولو حصلت مشاكل فأنا معرفش حاجة عن الموضوع ده خالص فيما بعد رأيت حلقات المهمة المستحيلة التلفزيونية حيث كانت كل حلقة تبدأ بعبارة لو تم القبض على أحدكم فلسوف ننكر أي علاقة لنا به هذا هو العمل السر الحق هكذا استحابني عادل إلى الفندق المطل على الكورنيش فاستقللت المصعد إلى غرفة كولبي كان نائما كالعادة يجب أن أذكر أنه صار يترك صفحات الكتاب الناقصة في حقيبتي مع الكتاب ذاتي فقد فهم أنني زاهد في اقتنائه كل الزهد وهو مؤمن أن الكتاب المكتمل هو الطريق الوحيد لحمايتي رحت أحكي له ملخص ما حدث اللي لدي أحسن فرصة لينا الأخ مختار بايت في القاهرة الفيلا كلها لينا ولو فاتت الفرصة دي مش عارفين حتيجي تاني إمتى هنخش متسحابين زي الحرامية مش بالزبط مراته نفسها هي لح تفتح لنا الباب وتورينا الطريق كمان راح يفكر وبدأ أن الفكرة تروق له انت جاي جاي المهمة دي محتاجاك أعتقد الأفضل إن لنا ناخد معنا الكتاب جايز يبقى هو الحاجة اللي حتحنين او يمكن يكون الحاجة اللي تعمل لنا كمين بسب وهكذا انطلقنا نحو بيت الرجل الرجل الذي يبدو كذلك لكنه لا ينتمي للبشر حسب ما يقوله دي وكراولي وربما كولبي كذلك فتحت لنا الباب بنفسها لم تتخلص بعض من نظارتها السوداء وإن عقصت شعرها وارتديت تيورا أنيقا فبدت على قدر من الجمال وسمحت لنا بالدخول وهي لا تكف عن النظر إلى كولبي في ارتياب إن منظره غريب في أي مكان وزمان قلت لها باسما هو دا سان كولبي هز رأسه لها في رقة مضحكة كان يحمل حقيبته على ظهره فبدأ أقرب إلى تلميز مدرسة خجول يقدمونه إلى تنتصف ناز كان هذا كافيا على ما يبدو لأنها لم تسأل عن شيء آخر كأنه من الطبيعي جدا أن تصطحب معك نصابا يهوديا أمريكيا حينما تزور الناس في بيوتهم أطلقت شهقة وأطلق قلبي صفارة برغمه عندما دخلنا الفيلا أنا لست طفلا لقد رأيت الكثير وليس إبهاري سهلا لكني لم أرى هذا القدر من الفخام والثراء والرقي كأن نظراتك ذاتها يمكن أن تخدش كل هذه التحف رواق طويل تحف به التحف ثمة كونسول عملاق أكثر من أنتري وصالون تنفس تثير الحسد في نفس هارون الرشيد ذاته بيانو إسود مهيد لابد أنه كان يخص الخواجة هاندل أو ليست وعلى الجدار لوحات تأثيرية لن أمدهش لو قيل لي إنها حقيقية هناك طابق علوي طبعا قالت كلبي في سزاجة شاكل عساد زيت الجامع عندك بيكسبه كويس آه كلهم أنا الفشل الوحيد فيهم واخد بالك من كلامك لأن المدام بتعرف إنجليزي كويس قالت لنا متجاهلة هذه التعليقات ما فيش خدمين كلهم في أجازة ده يدينا حرية أكتر ثم تقدمتنا بسرعة إلى الدرج فلابد أن غرفة المكتب في الطابق الثاني، من جديد مشينا في ممر يشي بالثراء، قدم اكتب وصام في السجاد كأنه الرمال المتحركة، رائحة عطلة تفوح في الجو، عندما يكون عمرك عدة قرون فأنت لا تعاني الفاقة، لو اندخرت قرشا كل يوم لصرت في ثراء قارون، سألها كالوبي عن الحمام لأنها مشكلة بروستاتا، فازدادت دهشتها، إلا أنها أشرت إلى باب جانبي عن يمين الممر، فمشى إليه وتورى بضع دقائق، عاد بعدها وقد بلل صنبور الماء نصفها والعلوي كله الأمر الذي لم يزدها ثقة به اتجهت إلى باب عملاق ففتحته بمفتاح أخرجته من صدرها كانت قاعة طويلة دات إضاءة مريحة خافتة هناك مكتبة جدارية وثمت بعض تماثيل بورونزية لفتيات إغريقيات يفعلن أشياء ما لا يمكنك أبدا فهم ما تفعله هذه التماثيل هناك مكتب أنيق صغير أعتقد أنه من طراز شبندل هكذا يقولون في القصص وثمت أباجورة صغيرة على شكل أفعة تلتف حول شجرة الخلاصة أنه طراز المكاتب التي يتجسسون على محتوياتها في أفلام الجاسوسية راحة كالوبي يتفحص رفوف الكتب في الضوء الخافت يطالع العلاوين الإنجليزية بخيبة أمل متستناش منه يحط على رف كتب زي مذكرات شيطان ولا طرق العشر لامتصاص بماء ده أستاذ تاريخ يعني لازم يبقى عنده كتب تاريخ كان هناك صف كامل من المجلدات السود التي يبدو أنها الرسائل التي أشرف عليها هذا رجل قد أعطى الكثير للعلم حتى لو لم يتعمد هذا لكني ما زلت مندهشا من قدرته على انتحال هذا الدور كيف خدع كل هؤلاء الطلبة الذين جلسوا بين يديه مدت علياء يديها في صدريها وأخرجت سلسلة في طرفها مفتاح وبيد راجفة عصبية علجت قفل المكتب فانفتح ثم نظرت لنا نظرة تقول هو لكما جلست إلى المكتب، ووقف كولبي ورأيه، ورحت أعبث في الدرج محاولاً عدم تغيير شيء من معالمه. ما تحاولش، بيحط خطوط رفيعة في كل مكان وعلى كل حاجة، مش ممكن تخداه أبداً. طب وإيه لازمة السرية اللي احنا المتعامل بيها دي؟ ملهاش لازمة، أنا بس عندي آمل أنه كنت لقوا اللي منه، أو حتى على الأقل يخليه أضعف، غير كده يبقى أنا ميتة خلاص، بعد برهة صمت عدت أتأمل الدرج مدققا بالفعل كان الوغد قد نثر عشرات الخيوط الرفيعة كأنها خيوط عنكبوت فوق كل شيء من المستحيل فعليا أن تتحاشي تنزيق أي خيط لكني أتساءل عما يفعله هو ليعيد الأمور سيرتها الأولى هكذا قررت أن أتعامل بتهور أكثر من منطق من ليس لديه ما يخسره ومددت يدي إلى دفتر صغير ورحت أتفحصه كان مليئا بأرقام الهاتف والعنوين بعضها في مصر وبعضها في الخارج قررت أن أدسه في جيبي لأطلب من عادل أن يجد شيئا مهما فيه إن كفاءة رجال الشرطة تتلخص في قدرتهم العددية ومطابرتهم الصبور فقط رجال الشرطة يستطيعون أن يعرفوا كل شيء عن كل اسم في هذا الدفتر خلال أسبوع بينما أحتاج أنا إلى عام كامل لهذا كانت هناك مجموعة صور فوتوغرافية لأشخاص وبعض الصور عطيق وبعضها حديث أما الجائزة الكبرى فكانت تلك المخطوطات التي تم وضعها في كيس بلاستيك صغير إنها عطيقة جدا وأصلية وكتبت بحروف لا يمكن أن تعرف كنهها ليست العبرية ولا السريانية ولا أي لغة أعرف منظرها لغة عفريتي هذا هو الوصف الأدق وعرفت أن هذا المخطوط مهم ربما يفهم كولوبي شيئا منه فيما بعد وربما يمكن تدميره لنحرم ذلك الشيء من شيء ما مهم لا أعرف المهم أن يكون معك لا مع مختار أغلقت الدرج وسألت الزوجة مفيش مكان تاني بتشكي فيه التلاجة لازم نشوف التلاجة دايما بتزعر البلوي كلها مستخبية في التلاجة ما تنساش ان البيت مليان خدم والمدام نفسها اللي انت بتقوله ده يحصل لما يكون الشخص عايش لوحده زي حالاتي بالفعل مفيش حاجة من دي ومعتقدش ان في أماكن تانية ممكن تكون سوى معته الخاصة قوضت انه ما فيهش غير السرير والدولاب I'm sure there is nothing suspicious there هكذا وضعت كل الكنوز في الحقيبة التي يحملها كولوبي وأشرت له أن الوقت حان لنرحل لكنه ابتسم اتجه إلى خزانة الكتب الجدارية وقال لي ساعدني انزقاه لازم نشوف إيه اللي وراه مطل جناب بقى مستحيل الرجل زحزح لأي سبب لكنه راح يدفع بذراعيه وردفيه واحتقنت عروقه واحمر وجهه هكذا اتجهت إلي ورحت أساعده على قدر ما تسمح صحتي قالت مدام علياء لكن المكتبة بدأت تنزاح ببطء بطريقة الخلخلة المعروفة دفعة صغيرة تلو دفعة صغيرة هكذا قررت أن تستسلم وبدأت تنزاح جانبا فوق البصات الذي قلل احتكاكها بالأرض هنا فقط أدركت أن الكولوبي مفيد جدا وراء المكتبة كان ذلك النفق الذي يبلغ ارتفاعه قام الطفل في العاشرة فتحة في الجدار تقود إلى ممر مظلم لكن إضاءة زرقاء تأتي من مكان ما تضيء جوانبه لا أريد أن أبدو هستيريا لكن هذا النفق فتا كأنه هو يقود إلى الجحيم ذاته من يكسر على الدخول ليس انا أنا مش بسدق ويطار الممر ده بيوجه على فين إحنا في الدور الثاني والبيت معزول مفيش حاجة حواليه خالص إيه ده بس الحيطة بتاعة قودة المكتب مفيش وراه حاجة إلا الشارع إزاي ده جايز تكون دي حيطة مزدوجة غرفة سرية ولا حاجة بدأ عليها عدم التصديق فقال كولبي لا دا ولا دا ده. ده نفق بين الأرعاد ده الممر اللي بيتصى بيه من خلاله مختار بالكيانات القديمة والقوانين المعروفة ما بتتطبعش عليه جايز تدخل منه تطلع في مجرة تانية ولا حتى في زمن تاني كنت عارف اننا حنلاقيه ثم وقف عند مدخل النفق ومن حقيبته أخرج أشياء تشبه الأوتاد لكنها فضية اللون ورح يثبتها بمطرقة صغيرة على الجدران ثم أخرق قنينة صغيرة بها سائل أحمر قان رح ينثر محتواها على المدخل بعدها أخرق كتيبا رح يقرأ منه أشياء لم أفهمها لكن أحسها هل كان الضو الأزرق يتراقص مع كلماتي؟ لست متأكدة فقط رحت أتوقع أن تخرج من النفق يد مخلابية عملاقة تمسك بي وتجره إلى الداخل لم يحدث هذا لحسن الحظ في النهاية توقف عن الكلام وقال بصوت هامس اعتقد ان انا كده قفلت الممر ده مش هيقدر يرجع منه مش محتاج شوية طوب واسمت كمان لا لا لا الموضوع مش مادل للدرجان ده قوته رهيبة ومش هيوقفه حيطه مش هيوقفه الا رمز في هذه اللحظة تصلب ثلاثتنا لقد سمعنا صوت باب يفتح ثم يغلق بالطابق السفلي درجة مش قلت نبيت برا؟ قلت وقال وضحة الترتيبات اتغيرت همعملين الوقت اول حاجة نرجع المكتبة مكانها بعدين فكر مدام علياء تقدري تخرجي معنا برا البيت اكيد هيشك مش من مصلحتك انك تعود معاه انت قلت انه هيشك في كل حاجة علياء هذه كانت من الطابق السفلي قد عاد الزوج فعلا وهو يبحث عن زوجته الحبيبة التي حرمها من الانجاب هكذا لم نجد وقتا لعمل اي شيء خرجنا من المكتب ومشينا في الرواق مسرعين وفجأة وجدناه أمامنا علينا. كان وسيما راقيا متأنقا مهذبا هذا هو ما رأيته بلا أدنى مبالغة شخص ضريف له طابع أولاد البلد الودودين هل قابلت يونانيا من عاش في مصر طيلة حياتهم وأثقنوا العربية؟ له ذات الطابع المحبب الذي يجعلك تشعر بأنه صديقك على الفور من السهل أن يثق به يوسف المشكلة الآن أنه ضبطنا متلبسين لو قابلنا على الباب لكان التفسير ممكنا كان ينظر لنا بوجه مشرك مرحب فصاحت الزوجة على الفور الدكتور مختار جوزي أعدمك دكتور رفعت كولبي كويس أو أنه قابلته هنا أنا سعيدة جدا لكن لهجتها كانت تقول بوضوح أنا لم أفتح درج مكتبك وأكشف لهم أسرارك لو حسبت هذا فأنت مخطئ ابتسم ابتسامة رقيقة وقال ممكن اتشرف بمعرفتهم اكتر الاسماء مش كفاية يا عزيزتي دكتور رفعت دكتور نفساني انا طلبته هنا عشان اكلمه عن حالات الاكتئاب الاكتئاب اللي انت عارف قالي انه محتاج يشوف بيتي عشان يقيم حالتي اتفضلوا انا كمان عندي اسئلة مهمة لازم نستغل الفرصة دي انت عارف ان اي حد بيلاقي دكتور قدامه بيقعد يدور على أي حاجة تعباه في جسمه علشان يسأله عليها نوع من الاستخصار لو سمحت لي بالتعبير ده يريد تحضرنا الغداء يا علياء دل ضيوفنا ولازم نكرمهم أمال فين الخدم يا علياء قدتهم أجازة يبقى للأسف أنت اللي هتعمل الأكل اتفضلوا يا جماعة نقعد في المكتب كنت أعرف أن هذا سخف لو كان هو من الشياطين العشرين فهو يعرف بالتأكيد دوري في القصة إنه يقودنا لفخ ما ولكن كيف تتخلص منه هكذا عدت إلى غرفة المكتب مع كولوبي وجلسنا على مقعدين هناك بانتظاره المكتبة لم نعدها إلى مكانها لكن لا وقت لهذا الآن فجأة رأيت كولوبي ينظر إلى شيء في يدي ثم نظر لي وعيناه تتوهجان السلسلة سلسلة مسفدية بتلمع في حد من الشياطين يتحرك للأكل أحد الشياطين لدي شعور غريب بأنني أعرف من هو هكذا نهض نصريعا وأنا معا أين نذهب؟ فجأة رأيت ذلك النفق فصحت في قلبي أن يتبعني لا يوجد مغرج آخر في الحجرة كلها غير الباب وهذه الفتحة لو كان حمارا وأنا أثق بهذا فقد انتهى أمرنا هكذا عبرنا مدخل النفق ووقفنا متصلبين نرمج غرفة المكتب الخالية لحظات قبل أن ينفتح الباب ويدخل الدكتور مختار لقد انتهى عصر المجاملات الرقيقة والأقنعة وبدأ عصر الرعب لقد صار طوله ثلاثة او أربعة أمتار واندفش الشعر الثائر على جانبي رأسه كالمذؤبين عيناه بلون الدم والدم يسيل من شدقين ليست له يدان وزراعان بالمعنى المفهوم لكنها كتل بروتوبلازمية أميبية تسيل وتزحر في كل اتجاه وبسرعة لا تصدق الدخان كبريتي الرائحة يتصاعد من جسده رباه انا الذي زرت جانب النجوم وحسبت أنني رأيت كل شيء من بين شفتيه يدوي صخب هو أقرب إلى حروف لكن هذا ليس كل شيء كان يصرخ وهو يجر علياء من شعرها كأنها دمية فتح تباقك وتكلمتي أنا محذرتش أحد هم جمعة كمين زي ما اتفقنا أنا مقدرش أخلف أوامرك صدقني فهمت الآن سر عودته المفاجئة كان طعما لنا لكنها كانت مرغمة على ذلك كما هو واضح لا ألومها كثيرا بعدما رأيت حقيقة هذا الرجل تخلص منها بطريقة بسيطة هي أنه قذفها قذفا لتضرب الجدار بظهرها ثم تهوي على الأرض وهي تئن أعتقد أماها ماتت أو تحطم ظهرها فلا أحد يتحمل ضربة كهذه لكننا كنا في أسوأ حال بدورنا فلم نجد الوقت الكافي للنواح والتمرق على الأرض باكي إنه ينظر لنا ثم يضحك أكثر وأسود وابشع دحك رأيتها في حياتي من أين جاء هذا المسخ؟ لم أرى هذا القدر من الشر من قبل برغم خبراتي غير المتواضعة يلعق عينيه بلساني لسان أزرق يتفرع إلى ما يشبه أقدام العنكبوت ثم يقول ودلوقتي جي وقت اللعب يا عياني ثم ينقض علينا والدم يتنافر من حوله دخان الكبريت القطرات اللزجة كل شيء إنه قادم قادم أغمطت عيني وارتجف كلب كالورقة وراح يهمس الحمام الحمام على أنني أدركت من منظر ساقيه أنه بلل نفسه فعلا لم يعد بحاجة إلى الحمام إلا ليستحم في اللحظة التالية رأيت ذلك المسخ يتراجع وقد صارت غضبته لا تصدق فتحت عيني ونظرت لو لا تلك القلادة لتأخرنا أكثر من اللازم ولن بنا المسخ في الغرفة ولولا هذا الباب غير المرئي الذي شايده كولوبي لما فصل بيننا والمسخ شيء ووقفنا نراقبه يحوم حول الفتحة وهو يزأر يحطم المكتب يسقط الكتب من فوق الأرفف سحت من حيث وقفت يا دكتور مختار لو كنت بتعمل كل ده عشان فاكدني عارف التسعتاشر شيطان التانيين تبقى غلطان انا معرفش غيره وكل اللي ماتوا ما كانوش عارفه غيره لم يتكلم ووصل الدوران في الغرفة قلت الكولوبي وانا امسك بيدي يديه البارد الراجفة اعتقد انه مش هيسمح نخرج من ناحية دي شاكرنا لازم نعدي النفق أنت تكتاز هذه الصغرة بين عالمين تمشي في عالم لم يكتزه سواك من قبل لم يكتزه إلا تلك المسوخ ربما اكتازه كراولي ربما اكتازه الدي لا شك في أن الحضرد اكتازه لكن الحضرد مات وأية ميتة تمشي مع كالوبي محاذرا أن تتعثر في الأرض إنها مزيج غريب من اليابسة والماء مزيج من النار والرماد مزيج من الحقيقة والوهم الهواء مزيج من السماء والأرض يمكنك أن ترى نفسك مقلوبا هناك ومن حين لآخر يشق السماء مذنب ليس سوى وطوات ملتهب يصطدم بشيء ما فيتناثر الشرر إننا ندن من قلب الشر قلب الكوابيس وإن اللي عايشين هو اننا أدفع من الله هنا يصطدم الجبابرع جبل يقاتل جبلا شلال يصارع شلالا محيط يبطرم في محيط وتنظر إلى السماء فترى رفعة الطفل يرقد في شوارع المنصورة أرى وفاة أبي أنا أجلس في عزاء أمي عجلات الطائرة تلمس الأرض البريطانية سير ماكيلوب يقدم لي تلك الشقراء الرقيقة الناحلة ويقول باسما ابنتي ماجي المريضة تموت وأنا غارق في العرق لوسيفر يضحق ويقول أنا بك أسعت ولك قلبي يطرب أن الدهة تنادي هويدة تتظاهر بالحنان رجل بكين يحطم عربة القطار هينتشو كان يتراجع للوراء ويهتف جوانك سريانا ممياء الفرعون تنهب الشيء يتمدد صندوق بندورة أمامي فهل أفتحه؟ العزيف العزيف روني السوداء قد صارت زوجتي مكالمة أخرى بعد منتصف الليل مع شريف السعدان أكسو على ركبتي وأصرخ انا تعبت مش قادر استحمل خلاص انا هموت هنا ودلوقتي يلا خدوني انا خسرت كل حاجة ما عنديش ولاد ولا زوجة مليان امراض واعيوب نفسية وعمري بحجوز اللي بحبها كل اللي كسبته هو الكوابيس مش هديك حاجة لو خرجت من العالم بتاعكم ده مجرد كابوس جديد ححكيه للناس مش اكتر الايدي ذات المخالب تمتد من تحت الأرض وسط بخار الكبريت لتمسك بي يا لهم من لم ياخذني احد بالاحضان من قبل ساموت هنا والآن ولا تكونن ميته جميله فقط اشعر بقلبي يصرخ في اذني لا تفعل ما تستسلمش كيف هياخذو ما تمشي نفسك لازم تخرج من هنا فجاه ارى العالم من حولي يتحرك ومن معالم هذا العالم أرى خمسة كيانات فارعة الطول تحيط بالكالوبي لا أتبين حدود هذه الأشياء إنها أقرب إلى خدع بصرية ما لا أفهم إنها تذوف الخلفية ثم تظهر كأنها إنعكسات على سطح ماء لا أتبين أي شيء منها ولا أحد لكني أواصل الصراخ كالوبي يتكلم بلغة لا أفهمها إنه يمسك بكتاب ضخم في يده ويفتح صفحاته الأيدي ذات المخالب تعتصرني تريد أن تجعل الحياة تنذ مني كالليمونة قلبي يتكلم وسط أصوات زئير يتعالى قلبي مذعور لكنه يتماسك الزئير يحدث عواصف تطير ثيابه وتبعثر شعره لكنه يتكلم السماء تحمر ثم تزرق ثم تخضر قلبي يساعدني على النهود وأمامنا أرى العالم الخارجي كما تراه من طائرة أرى شارعنا أرى الإسكندرية أرى الفيلا أرى الحديقة أرى غرفة المكتب إنها خالية هناك كتب مبعثرة في كل مكان وجثة الزوجة على الأرض فجأة يشد كولوبي يدي بحزب إننا نعبر نخرب من الفتحة التي دخلناها فجأة أجد نفسي على أرض غرفة المكتب والأرض تعلو وتغبطي أنظر إلى حيث جئت فلا أرى شيئا المكتبة منزاحة حيث هي لكن لم تعد هناك أي فتحات خلفها الجدار مصمد سريع والكلوبي جواري يسحف على رجبتيه وهو يأم أنظر إلى جواري فأرى جثة الزوجة ملقى جوار الجدار حيث تركناها لقد سنى الدم من رأسها والدم الذي يسيل ينساب على الأرض ثم يحتشد على شكل كلمة واضحة لم يعود بعدما استعدت توازني في غرفة الفندق أخذت حماما دافئا ثم سألت كلوبي هو إيه اللي حصل بالضبط كان أسوأ حالا مني لم يتوقع أن يدخل إلى ذلك العالم الرهيب لكنه استطاع أن يصمد على الأقل بينما تهاويت انا عملت اللي عمله دي اتكلمت مع الكينات بالشفرة شفرة؟ شفرة إيه؟ كتاب إناخ ما هو في شانتتي ثم ربط على الحقيبة في فخر وقال قالوا لي أنهم مش هيقدروا يقزون لأن معنا كتاب نوكرونوميكون كله مختار ده او اللي كان شبه مختار كان غبي فكرة أنه تكاشف نسيته القاعدة البسيطة دي وحاول يكسر القوانين ولما قابلت الكيانات دي واتكلمت معاهم قلت لهم ان ما فيش فايدة من ازياتنا واننا مش عايزين حاجة غير اننا نتسفح حالنا وقلت لهم اننا ما نعرفش عنهم حاجة وكده قرروا انهم يصدقون تمت الصفقة وسمحولنا بالخروج وده اللي كنا فاكرينه مختار جراله ايه اختفى اكيد دلوقتي هو في مكان تاني وبيدور على شغل جديد عشان كده تكت لن يعد مشي خلاص ما بقاش وجوده هنا أمان برغم أنه كان يقعد عشر سنين كمان دك جرس الهاتف في غرفة الفندق فرفعته السماعة كان هذا عادل يصيحه في غيز أسيبك تعيني البيت قوم تخليه خرابة الست ماتت وجزها يختفي وجزها تانية دمها بيكتب كلامه على الحيطة والله لو مش عاجبك أداء يشوف خبير غيري انا عملت اللي قدرت عليه بس اللي قدر أقوله لك أن يجي الجزة الأخيرة أنا متأكد القصة خلاص انتهت أعرف أنه دا مش هيقنع أي محكمة بس على قال لي عرفنا مين مات ومات ليه تنهت في ضيق ووضع السماعة كان طن من العمل بانتظاره الآن سوف يرحل كالوبي غدا ما زلت مصرا على أنه نصاب وعلى أنه أحمق لكن وجوده في هذه القصة أفادني كثيرا لا أنكر هذا أعتقد أنني سأتوقف عن مضغي لادن نصف دقيقة كلما تذكرته بعد سفري كان يحزم حقائبه في شقة للقاهرة وقد تناثرت أشياؤه على الفراش فجلبت له كيسا بلاستيكيا امتلأ بالورق وقلت له انت تستحق الكتاب ده انا مش عايزه محدش عايزه بس أعتقد أنه ممكن يفيدك جميل جميل ده كان هدف رحلتي أنا دلوقتي أقوى ساحر في العالم أنا معي النيكرونومي كامل لو خلته معي حدقة الأقوى ولو بعته حبأة أغنى أتمنى غير لك حظك النحسد ثم جمعت أوراقي التي في خزانة الثياب اتجهت إلى المطبخ وبدأت أحرق مذكرات يوسف ومذكرات زكي فأنا لا أحب أن أرى شيئا يذكرني بهذه القصة الدخاني تصاعد وأنا أقف إلى حوض غسيل الأطباق الأوراق تتجعد ثم تسود ثم تصير رمادا فجأة وجدت كالبي وراء ظهري يلقي نظرة إيه ده كان ينظر إلى ذلك الملف الخاص بالمدعو مصطفى أبو زينة الملف الذي كتب عليه استنتاجات بشأن العشرين شيطانا ما انت يده وانتزعه وراح يحمل قفيه لم يفهم المكتوب بالعربية لكنه راح يطالع أول سطر الشفرة ثم هتف بانبيهار دي شفرة شفرة إناخ ليه ما وردتش الملف ده عبلي كتح كنتش عارف انك مهتم بحاجة زي دي معنى كده ان فيه اتنين على الأقل كانوا عارفين شفرة إناخ وكانوا بيستعملوها كلغة خاصة بينهم عشان السريح الأوراق دي مفهاش اسماء بس فيها القواعد الأزاسية للبحث عن العشرين شتان مش معقول الباحث ده وصل لزروة الدقة في البحث بتاعه أي هيقة تقدر تطبق القواعد دي وتلاقي العشرين شتان بسهولة ده بيشرح إزاي تلاقيهم وفين تلاقيهم وإيه هي العلامات المميزة ليهم يعني مديق دائرة البحث لأكثر حالة وعودنا إلى حجرة النوم ليواصل تفقد حاجياته كانت القلادة ملقاة على الفراش وحنت مني نظرة لها فوجدتها تتوهج القلادة قلادة موسفديم تتوهج أحد الشياطين يتحرك للقتل طلبي منحني على حقائبي يتفحص الملف ساعده ظاهر للعين هناك وش مواضح عند المعصب ربما وحمة لا أتبين الرسم من هذه المسافة هل كانت هناك وحمة هنا من قبل لا أذكر بل لا أعتقد ثم السؤال لماذا لم يدخل كالوبي الحمام مرة واحدة منذ عودتنا من الأسكندرية هل شفيت البرستاتة فجأة مفاوضات مع الكينات القديمة فهل هذا الساحر التاعس يملك هذه البراعة ومنذ متى يجيد شفرة إينوخ الجواب الوحيد هو أن هذا ليس كالوبي إنه واحد منهم عاد معي من النفق ومهمته أن يعرف ما أعرفه بالزبط عليه أن يجد أي أثر يفيد في البحث عن العشرين شيطانا وقد وجده الآن وانتهى دوري في القصة اتجهت إلى المطبخ وتناولت أكبر سكين عندي وعدت به إلى غرفة النوم إن ظهره لي ترى هل ليس قتل هذه الأشياء سهلا ولكن ربما لو أخذته على حين غره وبما أبرر قتله أمام رجال الشرطة هنا دق جرس الباب فأكفلت التفت لي فدريت ما منه تحت ثيابي وسط وبصوت متحشر قلت في حد على الباب قال وهو يعود لما كان يقوم به شوفني اتجهت إلى الباب وفتحته فوجدت مساعد الشرطة شوقي الذي يحضر لي الأوراق لم أسر من قبل كما سررت برؤية وجهه البريء الصبوح قلت له في لهفة ويلتقط أنفاسه تعال تعال لازم تقعد شوية أنا مش حسيبك المرة دي دخل مرتبكا وهو لا يفهم سر هذه الحفاوة فأجلسته أنا متأكد من أنك طلبي لن يهجن وأنا لست وحدي لكن لا من قال هذا في حالتي كاد القتل يحدث في بيت مختار وقد كنا ثلاثا ما سبب صوت الطرقات هذه ماذا يدقه ذلك المسخ في غرفة نومي أهلا وسهلا أهلا بي يا ألف مرحب مرحب نورت البيت وهو مرتبك لا يفهم سبب هذا كله أتراني جونينت هنا سمعت كالوبي يناديني من غرفة النوم بصوت متحفظ أعرفت ماذا يريد؟ هل يريد الانفراد بي؟ اتجهت في حذر إلى الغرفة فرأيته يشير لي كي أدخل نظرت للوراء في تردد ثم قدرت أنه لن يفعل شيئا الآن إنه يريد أن يجذب أعتقد هذا دخلت الغرفة لأرى ما هناك فوجدت نارا تشتعل في ركن الغرفة أوراق متناثرة في كل مكان كلها تحترق ماذا فعلت أيها المخبول؟ ستحرج الغرفة ونحن فيها إنه يقف جوار الباب وينفر قطرات من ذلك السائل الأحمر على الأرمد نظرت للباب ففجئت بأنه دق وتدين في الضيين ثم أخرج كتابه إياه ورح يتلو كلمات معينة ما هذا؟ هل استبدت به روح التمثيل؟ جنون المسرح؟ ما معنى أن يسجل نفسه في الغرفة؟ أم أن هذا كان تمثيلا هنا وهناك؟ أم ماذا؟ أنت تجنيت؟ بتحرع الورقة ليه في قضة النوم؟ سلسنة تلمة شفت وإيه يعني؟ حكلهم سمعوني حكلهم عرفوا أن الملف الخطر ده موجود وكرروا يبعثوا حد يقتلنا وقبل أي حاجة حرقوا الكتاب حرقوا النيكرونوميكون عشان يقدروا وقتها أن هم يقتلونه من غير ما يبقى فيه مساكل مع القوانين بتاعتهم ونظرت للوراء لأرى الهول ذاته لقد تحول عم شوقي إلى شيء مخيف لا يمكن وصفه شيء يختلف تماما عن المختار ليس لهذه الكائنات شكل واحد فيما يبدو لقد كان كولبي صادقا كان الخطر خارج الغرفة لا داخلها قلت همسا وانا لا ابعد عيني عن الباب وايه الوحمه اللي على دراعك دي ونوش الساحر المحترم لازم يستعمل ونش طب وليه ما بتخشش الحمام مش لازم اعمل مش لازم أقول في كل مرة عبا عايز أخش فيها الحمان إيه وعد العشقلة السخيفة دي أصلي إن ذلك الكائن يعود ثم ينقد على الغرفة فجأة يدك كأنه استضم بجدار زجاجي صلب يتراجع ويهجم من جديد لكنه لا يمل ولا يكل زئيره يصم الآذان إنه لن يكتفي باقتلاع قلوبنا بل سيقتلع أكبادنا صرخ كلبي بكلمات بلغة لا أعرفها وأخرج من جيبه عود ثقاب نظرت بطرف عيني لأرى يحرق الملف الذي كان على الفراش ملف العشرين شيطانا سرخت وألقيت بالأوراق المشتعلة على الأرض ورحت أبعدها عن الفراش وفجأة ساد الصمت نظرت إلى كولوبي ونظر هو لي وفي حذر اتجهنا إلى الباب فوجدنا الشقة خالية تماما لا شيء سوى رائحة الرمات لا شيء سوى الفوضى غرفة النوم عبارة عن مصرح عمليات تناثرت فيه أوراق محترقة صار من المستحيل قراءتها وهمسك كالوبي وهو يلهث أنا مش فيه بس شكلهم قرروا أن الخطر خلاص راح شكلهم اقتنعوا بأننا قلت هونه محاديش هيعرف إيه اللي كان في الملف ده قلت وأنا أسمع الزئير في أذني أتمنى ده حقا أتمنى هذا لقد سافر كالوبي وبرحيله بدأت أشعر بالزعر فهو الشخص الوحيد الذي أعرفه ويعرف ما يفعله في هذا الموضوع من الغريب أن أجد كالبي ذا نفع لأول مرة في حياتي لكنه حدث ترك لي القلادة فعلقتها جوار فراشي إنها مفيدة وإن قال لي أن ليس معنى توهجها أنك هدف القتل ربما تحرك أحدهم في الصين أو ألمانيا ليقتل شخصا سواك ولكن على الأقل سيكون عندي وقت الكافي لاتخاذ قراري الخاص قلت له وأنا أتنهد بعد كل التعب ده أنت راجع من غير كتابك اللعين إلى حد ما نحس أن الكتاب ده أنقص حياتنا أكتر من مرة بس أنا مش حوقف تدوين هدور عني وحلقين ووقتها ما لم أقوله له هو أن هذا الكتاب كامل تقريبا لدى رجال الأمن صحيح أن أجزاؤه متفرقة لكنه كامل ويمكن جمعه بشيء من الجهد لكن من يريد ذلك؟ حقا من يريد ذلك؟ هناك ذلك تلك المخطوطات التي وجدتها في مكتب مختار يمكن أن أعرضها على عادل ربما تحوي معلومات عن باقي الشياطين لكن لا، لن أجازف بهذا أنا لا أعرف شيئا عنهم ولن أجازف بتبديل هذه الصورة هذه المخطوطات سوف تحرق اليوم بالذات